في ماده النحو وأول ما نبدا نبدا بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الدرس الماضي تكلمنا على ربى وذكرنا انها حرف جر شبيه بالزائد وانه لا تعلق له وان فيها لغات كثيره وذكرنا ايضا ان عملها مرتبط بشروط لا بد منها ذكرنا أمثلة التقليل وأمثلة التكثير، ثم ذكرنا أيضا أن رب فيها إعرابات كثيرة متنوعة، وذكرنا ماذا ذكرنا؟ وقفنا على أنفع وأشمل. واعم في ماذا واصدق علامات الاسم علامات الاسم طيب واليوم نقف مع قول المصنف رحمه الله تعالى والتنوين ودخول الالف واللام والتنوين ودخول الالف واللام قال المصنف رحمه الله والتنوين ودخول الالف واللام لماذا قال والتنوين ودخول الالف واللام ليبين ان للاسم علامات كثيره اشهرها خمسه ان للاسم علامات كثيرة وهي خمس علامات سؤال إلى كم قسم العلماء هذه العلامات الجواب قسم العلماء هذه العلامات إلى قسمين قسم خاص أو نقول قسم لفظي وقسم معنوي قسم لفظي وقسم معنوي اذا فعلامات الاسم على اختلاف فيما سبق علامات الخمس تنقسم الى قسمين علامات لفظيه وعلامات معنويه من يذكر لنا العلامات اللفظيه من يذكر لنا العلامات اللفظيه بل يذكر لنا العلامه الاولى العلامه الاولى العلامه الاولى الجر بالكسره التي يحدثها عامل الجر مطلقا الجر بالكسره التي يحدثها عامل الجر مطلقا افهموا قولي مطلقا ماذا يعني بقولنا مطلقة يعني ان الجر سواء كان بالحرف أو كان بالمضاف أو كان بالتبعية أو كان بالمجاورة أو كان بالتوهم والمجاور والتوهم أرجعنا الكلام عليهما إلى المرحلة القادمة ان شاء الله وهي المرحلة الثانية إذن فلا فلابد الكسرة التي يحدثها عامل الجر مطلقا إما أن يكون بالحرف أو بالمضاف أو بالتبعية أو بالمجاورة أو بالتوهم أو بالتواءم فالجر بالكسر هذه علامه ماذا لفظيه ولا معنويه هذه علامه لفظيه ما هو مثال ذلك يعني اذكروا لي مثالا للمجرور بالحرف مررت بزيد مررت بزين. طيب كما قال اخو مررت بزيد فزيد اسم لماذا يعرف بعلامه فيه ما هي العلامه العلامة في آخره وهي الكسرة من, من الذي أحدث الكسرة عامل الجر ما هو عامل الجر هنا الباء الباء وسبق أن ذكرنا أن الثلاثة العوامل الثلاثة مجموعة في البسمة بسم الله الرحمن الرحيم فإسمي مجرور بماذا بالباء والله مجرون بماذا بالمضاف والرحمن الرحيم مجرون بماذا بالتبعية بالتبعية فهذه الثلاثة مجموعة في مالا في البسملة في البسملة هذه إذن العلامة الأولى اللفظيه ما هي العلامة الثانية وهي لفظيه أيضا العلامة اللفظيه الثانية النداء العلامة الثانية النداء وما معنى النداء وما معنى قولنا النداء علامة لفظية أي كون الكلمة مناداتا عليها ومطلوبة بماذا بحرف من حروف النداء بحرف من حروف النداء مطلقا ايش معنى مطلقا سواء كان النداء بحرف يا أو أي او و او ا يعني سواء كان للبعيد او كان لي في حكم البعيد او كان للقريب او كان للندبة او كان للندبة ولكل نوع حرف يخصه ولذلك اشار الى هذا ابن مالك لان النداء معناه معناهاش معناه النداء النداء طلب الإقبال طلب الإقبال بيا أو إحداء خواتها طلب الإقبال بيا أو بإحداء خواتها وهذه الحروف حروف نداء نابت مناب الفعل فإذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو زيدا كأنك قلت أدعو زيدا ولذلك ابن مالك ماذا قال قال وللمناذي النائي ما معنى البعيد او ما هو في حكم البعيد اذا كان واحد معك ولكنه ساهي غافل فتقول له يا عثمان كانك تنبهه وهو معك قريب منك فإذا معنى انك تنبهه كانك تقول له استيقظ ما بك يا عثمان ولذلك قال ابن مالك وللمناد النائي نئي بمن البعيد او كنائي يعني في حكم البعيد هو معك لكنه في حكم البعيد انه مشغول بشيء اخر وللمناد النائي او كنائي يا يستعمل له البعيد واللي هو في حكم البعيد ما هو الحرف الذي نستعمل يا وللمناد النائي او كنائي يا وآكذا ايا ثم هيا ولكن لداني والقريب ماذا نستعمل هذه الحروف نستعملها في البعيد أو من كان في حكم إيش البعيد إذا كان واحد مثلا يؤخر الصلاة وقتها تقول له يا رجل الأذان يا رجل هو معك يا فلان الأذان يا فلان الدرس هذا معناها للمنادئ النائئه او كنائيه واي واكد اياس النهايه والهمز للداني الهمز القريب عثمان اذا كان قريبا وما اذا كان للندبه و وا لمن ندي و وا لمن ندي فهذا التفصيل الذي ذكره ابن مالك تفصيل قيم هذه العلامه ايش الثانيه من العلامات اللفظيه الاولى ما هي الجر الكسره التي يحدثها العامل المطلق العلامه الثانيه النداء العلامه الثالثه ما هي ال ال او على حد تعبير المصنف ودخول الالف واللام وهذه التي سياتي الكلام عليها سواء كانت معرفه او زائده ونحوهما سواء كانت معرفه او زائده معرف رجل ادخلت عليه نمط نكره رجل نكره فرس نكره اردت تعرفه ماذا تقول الرجل النمط الفرس الحف تعرفهن او إلا مفقط فنمط عرفت قل فيه النمط قل فيه النمط فالنكر اسم اسم جنس شائع في كل أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما سياتي إن شاء الله في كلام المصنف فإذا نقول ماذا العالم العلامة كم العلامة الثالث وطبعا هذا إن شاء الله سيادة فالمصنف قال ودخول ألف ولا ونحن قلنا يجوز أن تقول ألف هناك سؤال هل الألف واللام تكون علامة للاسم مطلقا أم لا بد فيها من شرط ألف أو الألف ولا هل تكون علامة للاسم مطلقا أم لا بد فيها من شرط وقيد لا بد من شرط الجواب لا بد من شرط تكون علامه للاسم بشرط واحد تكون علامه للاسم بشرط واحد ما هو هذا الشرط ركزوا معي جيدا حتى نقول هذه ال تكون علامه لماذا؟ للاسم ما هو هذا الشرط الا تكون من بنيه الكلمه الا تكون من بنيه الكلمه اما اذا كانت من بنيه الكلمه فلا تكون ماذا علامه فلا تكون علامه مثلا رجل ادخلت عليه ان آل هل آل هذه من بنيه الكلمه الجواب لا فرس ادخلت عليه ان هل هذه ان من بنيه الكلمه لا اعطوني مثالا اذا كانت ان من بنيه الكلمه مثلا قوله تعالى القى في الارض القى القى في الأرض القى القاء كما تدخل على الفعل تدخل على الاسم فلا يمكن ان تكون معرفه وكذلك قوله تعالى الهاكم الهاكم أل هذه من بنيه الكلمه ولا غير من ليست من بنيه الكلمه هذه من بنيه الكلمه هذه من بنية الكلمة لكننا إذا حلفنا يصبح الفعل اسم فعل يتغير الهاكم احلف الهاكم هاكم بمعنى خذوا لا إذن فهذه إيش هي من بنية الكلمة فهذه لا يمكن أن تكون معرفه ولا يمكن أن تكون علانه للاسم. لماذا لانها كما تكون في الاسم تكون في الفعل اعطيني مثالاً يعني في الاسم في الاسم قول تعالى الد الخصام الد الخصا هذه الد الخصا الد ألف في الد اصليه الجواب نعم اصليه هل يعرف بها, بها الاسم لا يعرف بها الاسم لا يمكن ان يعرف بها الاسم لماذا لان هذه ال تثبت مع الفعل كما تثبت مع الاسم تثبت مع الفعل كما تثبت مع الاسم وسياتي ان شاء الله مزيد التفصيل في هذا عندما نصل الى قسم المصنف ودخول ال الف واللام فان هذا اذا العلامه الاولى الكس بماذا الجر بحرف من حروف الجر او بعامل من عوامل الجر العلامه الثانيه ما هي ها النداء النداء النداء سواء كان للبعيد أو في حكم البعيد أو للقريب أو للندبة الندبة ورأسه ماذا يستعمل في الندبة الواو الواو للندبة هذا اليا للنداء وللقريب الواو عفوا وللقريب آ وللندبة ورأسه وللمناد النائي او كنائيا وايوا اكذا ايا ثم هيا والهنز للداني واللما النذ طيب ماذا آخر؟ قلنا اخر ام آل او الف ولا ماذا اشترطنا في ال هذه لتكون معرفه او علامه للاسم الا تكون من بمية الكلمة الكلمه اما اذا كانت من بنيه الكلمه فلا يمكن ان تكون معرفه لماذا لانها كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل ونحن نريد شيئا خاصا بالاسم نعرف بها الاسم فماذا اذا كم على ما ذكرنا ثلاثه ام اربعه العلم الاولى ما هي اي نعم العلامة الثانية ما هي النداء النداء العلامه الثالثة ما هي ال العلامة الرابعة التنوين التنوين بانواعه من علامات الاسم اللفظيه التنوين بانواعه طبعا عندما نقول بانواعه سيات الكلام على التنوين ان هناك من قال التنوين أحد عشر نوعا يعني كتموين التنكير تنوين التمكين تنوين العواض تنوين المقابله تنوين الاضطرار تنوين التناسب التنوين الغالي هذا كله سيأتي ان شاء الله. لكن الذي يهمنا انواعا اربعة. فالشاهد عندنا الان وهذا سيأتي. ان العلامة الرابعة ما هي التنوين. يعني عدوها بسرعة. علامة الاولى نصرية ما هي? الجرب. الك... بعام العوامل الجرب. العلامة الثانية النصرية ما هي? النداء. العلامة اللصرية الثالثة ما هي? آل. العلامة ماذا يشترط في ألم؟ أن تكون من بنياة الكلمة أما إذا لم تكن من بنياة الكلمة فلا دخل لها معنى طيب العلامة الرابعة ما هي التنوين هذه العلامة الأربعة هل هي لفظية أم معنوية؟ هذه لفظية إذن ما هي العلامة الخامسة وهي علامة معنوية للإسماية ذكرنا الان أربعة ان قلنا المجموع خمسة وقسمها العلماء إلى قسمين أربعة لفظية وواحده معنية. معنوية أربعة لفظية الجرب الكسرة التي يحدثها عن الجرب عن الثلاثه الثلاثة أو الخمسة النداء المعرفة والتنوين. والتنوين هذه كم؟ هذه أربعة والمعنويه واحدة ما هي؟ الإسناد إليه الإسناد إليه الإسناد إليه أو كما يقولون الإضافة أو يقولون النسبة الآن انتم قولوا الإسناد إليه الإسناد إليه الإسناد إليه هناك من يسمع الإضافة هناك من يسمع النسبة طيب السؤال ما المراد بالاسناد بالإسناد هنا يعني سبق بينا المسند والمسند إليه والمحكوم. والمحكوم عليه ها؟ لكن قلنا المسند اليه والذي يكون دائما إيش؟ متى يكون ذاتا ومتى يكون صفاتاً فذكرنا لكم ضابطا لكن ما المراد بالمسند اليه هنا المراد به هنا ان تنسب الى الاسم حكما تحصل به الفائده ان تنسب الى الاسم حكما تحصل به الفائده هذا الضابط ايش هذا ضابط من الاسناد اليه ما هو ضابطها او ضابطه <تصفيق> ان تنسب الى الاسم حكما <تصفيق> تحصل به الفائده بان يكون ذاتا بان يكون ذاتا يعني مبتدا او فاعلا الى آخر ان يكون مبتدا او فاعلا وانواع اخرى سبقت لكم فماذا كاسم نواسر كان أه؟ إذن قلنا ماذا ما هو المراد بالاسلام هنا ان تنسب الى اسم حكما تحصل به الفائدة بان يكون ذاتا ذاتا وذلك إذا كان مبتدا أو فاعلاً زيد قائم أين الذات هنا زيد ضرب زيد جاء زيد أين الذات هنا والذات زيد فور باختصار علامات الاسم خمسة علامات الاسم خمسه وهذه الخمسه تنقسم الى قسمين لفظيه ومعنويه اربعه لفظيه وواحده معنويه وهذه المعنويه هي الاسناد اليه طيب هنا السؤال ما هي الف علامات من علامات الاسم من هذه الخمسه ها عندنا علامات لاسم كم خمسة ما هي انفع علامات الاسم من هذه الخمسه المذكوره فهمت السؤال ما هي انفع علامات الاسم من هذه الخمسه المذكوره لا نعم احسنت المعنويه المعنويه هي انفع واصدق واشمل علامات الاسم من هذه الأربع المذكوره وهي الخامسه المعنويه ولذلك ابن هشام قال وبئستدل على اسميه التاء في ضربته وبئستدل على اسميه التاء في ضربه فاذا قلت ضربت تو. تو هذه تو هل تقبل علامة الاسم عثمان تو تقبل آل لا تقبل آل يمكن أن تقول الت لا يمكن ممكن أن تدخل علي حرف جر من تو لا يمكن إذا ما هي أنف علامة وكيف نستدل على اسميه تو في قول ما ذرته بماذا بماذا نستدل يعني علامات الاربعه التي سبقت هل ممكن أن تقبلها التاء تو, تو ضمير تو من من ضلبت أو من حفظته أو من قرات الجواب لا الجواب لا ولا غيرها لا تقبل لا لا من ولا غير ولا تقبل غيرها من العلامات التي تذكر الاسم لماذا إلا الحديث عنها فقط شنو هو الحديث عنها صحة الإسناد إليها صحة الإسناد إليها هذا هو أنفع علامات الإسم طيب إذا قيل لك طب من ضرب هل هي اسم أم فعل تقول اسم يقول لك طيب ما هي علامه الاسم تقول له الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام يقول لك هذه طوب ركز معي سؤال يقول لك هذه لا تقبل هذه العلامات والاسم يعرف بالخفض هل ط من ضربته تقبل الخفض لا والتنوين هل تقبل التنوين لا هل تقبل ال لا إذن كيف قلت بأنها اسم بماذا تستدل على اسميتها؟ بماذا يستدل بالإسناد؟ بالإسناد، بالإسناد. عالسؤال صحة الإسناد إليها. يستدل بها على صحة الإسناد إليها أو الحديث عنها كما يقول. الحديث عنها. كيف الحديث عنها؟ يعني صحة الإسناد إليها ضربت، ضربت. يعني أسناد تمار. فعلا لنفسك ضربت فإذا كونك, كونك أسندت ماذا؟ الضرب لنفسك هذا دليل على أناش دليل على سميتها. إذن بماذا عرفنا أو استدللنا على سميتها؟ بماذا؟ بالإسناد بالإسناد السؤال لماذا قلنا بأن الإسناد أنفع واشمل وأشمل لماذا اشمل علامه للاسم هي العلامه المعنويه ما هي هي الإسناد لماذا لماذا قلنا ان الإسناد اشمل وانفع علامات للاسم ومع هي علامه معنويه لماذا قلنا هذا لماذا من يقول الجواب لانها اوضحت اسميه الضمائر اوضحت لنا اسميه الضمائر فلولا الاسناد ما عرفنا اسميه الضمائر لولا الاسناد ما عرفنا اسميه الضمائر وما شابه مما لا تدخلوا عليه علامات الخمس كما سياتي ان شاء الله الان ركزوا معي على الضمائر ضمائر ضمير من الاسماء ليس كذلك بل الضمائر اسماء فبماذا عرفنا بانها اسماء عرفنا بانها اسماء لماذا بعلامه معنويه وعلامه معنويه افضل واشمل مما دام العلامات اللفظيه لماذا لانها اوضحت اسميه الضمائر اوضحت اسميه الضمائر مفهوم هذا طيب عندما نقول أو ضحت الضمائر يعني هو ما شابه لما لا تدخل عليه باقي العلامات المعروفة في الاسم. فهم طيب أنا أسأل سؤال إذا وجد نسمة وجد نسمة لا يقبل علامات الاسم أو نقول لا يقبل العلامة المعنوية لا يقبل العلامة المعنوية وهي الإسناد إسناد إلى ها ما يلعلم المعنوية الإسنان ليه فإذا وجدنا مثلا وجدنا اسمن لا يقبل العلامة المعنوية لا يقبل الإسنان ليه ماذا نفعل كيف نعتبره اسمن كيف تعتبره اسمن وهو لم يقبل لك العلامة المعنوية بلها أن يقبل لك العلامة المعنوية ماذا نفعل اولا نعتبر الاسناد الى ما هو بمعنى نعتبر الاسناد الى ما هو بمعنى كيف نعتبر الاسناد الى ما هو بمعنى اعطيني مثال ما هو مثال اسم الذي لا يقبل الاسناد بلفظه لا يقبل الاسناد لفظي ولكنه يقبله بماذا بمعنى هذا ما لا يقبل الاسناد بماذا بلفظه لكن يقبله بمعنى أعطيني مثال اسم الذي لا يقبل الإسناد بلفظه ويقبله بمعنى عثمان اسم لا يقبل الإسناد إليه بلفظه ويقبله بماذا؟ بمعنى عند عند اسم ولا فعل اسم طيب لا يقبل علامته العلامة المعنوية لا يقبل الإسناد بلفظه ماذا نقول هنا؟ هل يقبل الإسناد باللفظي؟ لا لا يقبل إسناد باللفظي. يقبل أي هنا نعتبر الإسناد إلى ماذا؟ إلى ما هو بمعنى؟ إيش نوع معنى؟ معنى عند عند المكان المكان. فإذ المكان يقبل الإسناد لكن عند هنا قابلت الإسناد باللفظي أم بالمعنى؟ بالمعنى. أما المكان يقبل الإسناد إليه المكان يقبل الإسناد فلذلك تصدق إسمية عليها خلينا نقول الآن عند عندنا بعض الأسماء أو بعض الكلمات أو بعض الألفاظ لا تقبل علامة علامة ماذا من علامات الإسم المعنوية وهي الإسناد إليه فهنا ماذا نعتبر نعتبر الاسناد اليه بماذا؟ بمعناه بمعنى لا بلفظه هذا كان الاسماء المنكره التي لا تقبل علامه ال ولكن تقبل تقع موقع ما يقبلها فعند لم تقبل علامته ركز معي عند لم تقبل علامه ماذا علامه الاسم المعنويه ما هي علامة الاسم المعنويه الاسناد اليه الإسناد إليه، ولكن تقع موقع ما يقبلها عند إيش معنى عند <تصفيق> المكان؟ إذن قبلته المكان يقبله الجواب نعم، فلهذا استدللنا على سمية عند لكون ماذا؟ لكون معناه يقبل إيش؟ يقبل الإسناد هذا كما قلنا في النكره ذو. ابن مالك ماذا قال نكره قبل ال او واقع موقع ما قد ذكر مثلا ذو ادخل ال على دي. ادخل عليها ال ها يمكن الذو طيب اذا هي التا ما معنى ذو ذكر لي معنى ذو اذا كان طبعا من الاسماء الخمسه ان تكون ذو يبقى ال الطا الموصوله بالطاء ذو عند الطيب شغل طيب ذو ما معنى اذا كانت في الاسماء الخمسه جاء ذو مال ما معنى ذو مال صاحب صاحب وان كان ذو عسره وان كان ذو عسره يعني صاحب فإذا ذو لم تقبل علامه ماذا العلامه المعرفه ولكنها وقعت موقع ما يقبلها ف ذو معناهش صاحب الصاحب يقبله قالوا لا يقبلوها اذا نقبلها بنصها ولا وقع موقع ما يقبلها وقع فهمت عثمان؟ وقع موقع ما يقبلها فذو إذا قلت أدخل آل على لا لا تقبل لكن نشرح ذو أول ما معناها ثم ندخل عليها لهذا قال الملك نكرة قبل ان مؤثره او واقع موقع ما قد ذكره فتقول ذو مال اي صاحب مال فماذا تقول الصاحب الصاحب من جن. الصاحب فقبل ماذا ان طيب هل يلزم ركزوا على هذا السؤال هل يلزم, هل يلزم؟ اجتماع كل هذه العلامات السابقة في الاسم ليدل على اسمية الكلمة والتعريفها أم لا يلزم فأنتم السؤال هل يلزم اجتماع كل هذه العلامات هل يلزم اجتماع كل هذه العلامات الخمس التي ذكرنا في الكلمة لماذا لتصبح اسما ولتصبح ايضا ماذا؟ معرفة هل يلزم ولا لا يلزم؟ هل يلزم؟ لا يلزم ذلك ليس بلازم أن تجتمع هذه العلامات حتى تدل على اسمية الكريمة بل بعضها كافر في ذلك في إثبات اسمية اسميتها في إثبات اسميتهم فماذا؟ طيب مثلا سواء كانت تنوين أو آل أو شيء من هذا القبيل طيب ما هو المثال على ذلك من يذكر بكم مثال طبعا أنتم تعلمون أن هناك أنثلة كثيرة فذكرنا لكم كلمات صاحب هنا صاحب نكرة لأنها نونت هذا التنوين تنوين نكرة ودخل عليها حفجة كافي او دخل عليه حرف نداء كاف او دخل عليه ال كاف سواء كانت مبتدا او كانت فاعلا إلى اخره كاف لا يحتاج الى ان تجتمع ماذا ولذلك سياتي ان شاء الله الحكمه لماذا المصنف رحمه الله عطف هذه العلامات بالواو فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف وهي وهيمن وإلا وعن وعلى كل هذوله لماذا سيات إن شاء الله لماذا لم يفعل ذلك هكذا جوزف طيب مثلا التاء من حفر التاء من حفر أو من أكل أو من ضرب اسم هذه اسم التاء لماذا اسم لأنه ضمير لانه فاعل، ولكنه لا يقبل من علامة الاسم إلا علامة واحدة وهي معلومة. العلامة واحدة ويا شيء لإسناد إليه أو النسبة أو الحديث عنه فقط لا يقبل علامة أخرى. طبعا هذه علامات الاسم الخمسة ذكرناها إجمالا وقسمناها إلى قسم. هناك من جعلها ثلاثة. جعل علامة الاسم كلها قالوا هي ثلاثة اثنتان منها لفظيه وواحدة معنوية فالاولى اللفظيه هي التي تلحق أول الاسم ان هناك ما يلحق أول الاسم وهي الالف واللا والحاله الثانية تلحق آخر الاسم ما هي التي تلحق آخر الاسم يعني طبعا التنوين التنوين اذا قلت زيد وصح ورجل وحينئذ ومسلمات هذه امثله هذه امثله كلها ما وما اشابهها هذه ما ماذا نقول فيها نقول فيها اسماء لماذا نقول فيها اسماء لوجود التنوين في اخرها لوجود التنوين في اخرها اذا علامات لقب انها ثلاثه الاولى ما أين تقع في اول الاسم ما هي ال او الالف ولا ثانية تقع في اخر الاسم ما هي التنويم الثالثه علامه معنويه ما هي وهي الحديث عن عن عن, عنه. عن ماذا عن الاسم عن الاسم هو اللي كان سموه ايش يسميه الإسناد إليه، ويكسميه النسبة. فإذا قلت مثلاً قام زيد، قام زيد، زيد هنا اسم لفيف، اسم. طيب إذا سئل كيف عرفت أن زيد؟ أن زيد هنا اسم. كيف عرفت؟ قام زيد. ها؟ عرفناه اسمًا لأننا حدثنا عنه بالقيام. نعم عرفناه اسما لاننا حدثنا عنه بماذا بالقيام قام زيد عرفناه اسما بماذا عاصم لاننا حدثنا عنه بالقيام وهذه علامات الاسم باختصار الان ناتي الى التفصيل كالعاده دائما نقول على ان العلماء يذكرون الشيء اجمالا ليتفرغوا الى ما الكلام فيه تفصيلنا هذا في الغالب طبعا وربما عكس القضيه م? طيب الان عندنا مع العلامه ايش اللفظيه هو التنوين ما هو التنوين لغة ما هو التنوين لغة الجواب التنوين في الاصل التنوين مصدر تقول نون ينون تنوينا تقول نون ينون تنوينا إذا نونت الكلمة وما معنى نونت الكلمة أي جعلت التنوين في آخرها في آخرها إذن هو مصدر طبعا المصدر معنى المعاني المراد به التنوين في اللغة معناه التصويت التنوين لغتنا معناه التصويت ومنه نون صوت الطير الطير إذا صوت نوّل الطير إذا صوّت بالصاب طبعاً التنوين معنى لغة ماذا؟ ماذا معنى التنوين لغة العثمان؟ التصويت التصويت مفهوم؟ طيب ما هو التنوين واستلاها؟ طبعاً هناك تعالف كثيرة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل النحات في التعريف ولا في المخرجات التي ذكروا أن هذا ربما إن شاء الله في المرحلة الثانية هذه مرحلة أولى نحاول من باب شرف أشرف قالوا في الترويم نون ساكنة بعضهم قال زائدة زاد زائدة زاد زائدة أو زاد زائدة إذا أردت نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم وبعضهم قال تلحق آخر الاسم في النطق وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نون زيد زيد نون لاحظتم هنا نون ساكنة زائدة هذه المنقول زيد نون ساكنة زائدة في آخر الاسم طبعا احتراز من أول اسم من أول وسط الاسم هذه مخرجات قلنا يعني عرضنا عنها إن شاء الله في المرحلة أخرى نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ فقط وتفارق في الخط في اللفظ طبعا سؤال عندما تكتب زيد زيد هل تكتب النون؟ لا. لماذا؟ عنها لماذا بتكرار الشكلة بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم ولاحظوا معي زيدون فيه ضمة وفيه شكلة أخرى وتسمى وي... التنوين أين التنوين الحركة الكبرى أم الصغرى ها الكبرى وأنت ماذا قلت التنوين زيدون ضمة كبيرة ثم أخرى صغرى الجواب الصغرى هذه الصغرى هي التنوين أما الأولى تسمى ضمة هناك قالوا نون هناك تلحق يكون الاسم في يكون هناك في الخط استغناء ان يكون هناك عند الضبط بالقلم. لاحظت يكون هناك واضح في هناك ها؟ يكون هناك نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارق في الخط بعضهم يزيد لغير توكيد استغناء على لغير توكيد لغير استغناء لماذا قالوا لغير توكيد لن يخرجوا الله عز وجل لنسف عن لنسف عن لغير توكيد استغناء على بماذا بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، ومثلوا بماذا؟ قال الحوزيدي لاحظت ألفين كل الشرح إلا قلة، مثلوا بقولهم نحو زيد وكل ما يوجد بعد نحو فإنهم جورني طرئ النحو، ولذلك نقول نحو زيد ورجل وصهيم ومسلمات وحينئذ لاحظتم ألفين. فلهذا قالوا بأن المصنف تكلم على أنواع التنوين المشهور الاربعه فهذه أسماء هذه الأمثلة التي ذكرنا أسماء لماذا أسماء؟ لماذا قلنا أسماء؟ لوجود التنوين في آخر لاحظ وجود التنوين في آخر قالوا زيد قالوا رجل قالوا ماذا غرصة قالوا مسلمات قالوا حينئذ كم مثال ذكروا من يذكر لي منكم قالوا لا اربعه آه نعم زيد ورجل زيد ورجل هذا تنوين ايش تنوين تمكين او واحد قسم ثم مسلمات تنوين المقابله ثم حينئذ تنوين ماذا؟ تنوين العوام تنوين العوام فبالامثله اعطى لنا أن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام طبعا عندما نقول أربعة أقسام يعني لا يعني أن هذه الأقسام هي الموجودة في النحو فقد ذكر بعض العلماء أكثر من 11 من 11 نوع من 11 نوع نوعا من انواع التنوين فذكروا مثلا من التنوين من الانواع من نوع التنوين ماذا ذكروا تنوين الحكايه وذكروا ايضا تنوين التناسل وذكروا ايضا تنوين الترنم وذكروا ايضا تنوين الافتراء حتى ان بعضهم جمع هذه الانواع في بيتين ولكن لا تشتغلوا بالبيتين الان في هذه المرحله أقسام تنوينهم عشر عليك بها. أقسام تنوينهم عشر عليك بها. يعني احفظها خذها. عليك هنا اسم فعل. والفعل من أسماء عليك. اي نعم عليكم أنفسكم. إلزمو أنفسكم. ولهذا قال أقسام تنوينهم عشر عليك بها. فإن تقسيمها, أو إن تقسيمها من خير ما حرزا ما حرز الطالب هذا جزء إعراب آخر قل بيت أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من خير ما حرزا فإن تقسيمها من خير ما حرزا وعوض وقابل ولمنكر زد مكن وعوض وقابل ولمنكر وزد مكن وعوض وقابل ولمنكر زد زد بدون مكن وعم وقابل ولمنكر زيد رنم هذا الصدر زيد رنم الراء والنون والميم يعني التنوين الترنم رنم أو احكي تمويل الحكايه رنم أو احكي اضطرار غالم وما همزا يعني تنوين الغا وتنوين المهموز ها رنم او احكي ماذا آخر؟ اضطرار غال وما همزا انا ذكرت لكم هذا من باب التنبيه فقط والا فهذا الكلام عليه ان شاء الله بتفصيل في المطولات ولا سيما فترقا لها كثير من شراحي النحو ونسيما شراح الألفية كالخضر في حاشيته ولكن الذي يهمنا الآن هنا ما الذي يهمنا؟ المشعور المشعور والمستعمل من أقسام التنمي كم هي المشعورات هنا؟ أربعة حصلواها جيدا وحاولوا أن أشرحها لكم بطريقة سهلة جدا عندنا التنوين أقسام التنوين المشورة كانت أربعة أربعة يعني هذه مشورة وهذه مستعملة وغيرها مستعملة ولكن مستعمل بالكثرة ما هي أربعة فلذلك تطالب في أول المرحلة ماذا يبدأ؟ يبدأ بالاربعه ما هو الأول؟ تنوين الأول قسم أول؟ تنوين التمكين تنوين التمكين القسم الثاني تنويم التنكير التنكير بالراء التنكير القسم الثالث تنوين العوض القسم الرابع تنوين المقابلة وكنا سمعنا بيتا من شيخنا الشيخ عياذ رحمه الله تعالى مفردا جمع هذه الاقسام الاربعه يلا أعيدوها لأذكر لكم بيت تنوين التمكين تنوين التمكين تنوين العوض تنوين المقاربة يقول البيت تنويننا يلا عارسوها يكسر تنويننا الذي بالأسماء حاري تنويننا الذي بالأسماء حاري يعني الحاري بمعنى حقيق وجدير يالا قل صد تنويننا الذي بالاسماء حري مكن وقابل عوضا ونكري مكن وقابل عوضا ونكري ما بك يا صعب تنويننا الذي بالاسماء حاري. حري يعني حري مكن وقابل عوضا ونكري كم؟, كم نروح ذكرنا أربعة من يذكر البيت؟ سهيد كتبت البيت قل تنويننا الذي بالأسماء حاري مكن وقابل عوضا ونكري فماذا هذه أربعة طيب سؤال لماذا سمي بتنوين التمكين هذا هو الذي ينبغي أن تفهم لماذا سمي بتنوين التمكين ركز عاصم معي لماذا سمي بتنوين التمكين تمكن من اسم الجواب سمي بذلك لشده تمكنه لماذا لشده تمكنه في الاسم في الاسميه لماذا سمي بتنوين التمكين سؤال سمي بذلك لماذا لشده تمكنه في الاسميه دي. لشده تمكنه في الاسميه لاحظ سؤال يعني هذا التنوين لشده تمكنه بالاسم قيل له ماذا تنوين التمكين يعني هو متمكن من الاسم فلذلك قال له ايش تنوين التمكين فهمت طيب ما هو تعريف التنوين التوكيدي ما هو تعريفه تنوين التوكيد وهذا التعرف ينبغي ان يحفظه الطالب كما يحفظ الفاتح يعني نقصد ان تكون على طرف الاسماء وهو اللاحق للاسماء المعربة المنصرفه وهي التي لم تشبه الحرفه فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصف يعني اكتب من بتعرف سؤال ما هو تعريف التنوين التمكين هو اللاحق يلا هو اللاحق للأسماء المعربة هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى لأن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى كما سبق بينا لكم شيء كالشبه الوضعي في سميج ائتنى والمعنوي في ماتا وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكفتقال أسر لاحظتم أتم معي التالي هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرفه فتبنى ولا فتمنع فتبنى عن النصف سؤال كتبت لماذا لا تكتب اكتب ها يل هي اللاحق اكتب بسرعه اكتب طيب اتم هو اللاحق للاسماء المعرضه المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى وللفعل الفعل فتمنع من الصرف ولا الفعل فتمنع من الصف طالب علم ينبغي ان يكون سريع الكتاب اي واحد اراد ان يطلب العلم ينبغي ان يكون سريع الكتابه سريع الفهم سريع الحفظ ها ولا يكون سريع الاحكام ها لكن للاسف يعني اصبحنا يعني في الكتابه ثقلاء وفي الأحكام ما شاء الله صادرة لا تعوزن الأحكام على كل قل هي الأسماء هي اللاحق للأسماء أو هو اللاحق للأسماء المعرّبة المنصرفه وهي التي لم تشبه الحرفه فتبنى الفعل فتمنع من الصرف نحو زيد ورجل حزيد وراجل طيب أنا سؤال حزيد وراجل أنا سؤالي هنا لماذا قلنا في التعريف واللاحق لأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشل الحرف فتبنى وللفعلة فتبنى من الصرف ماذا نفهم من التعريف ماذا نفهم من التعريف تعريف يعني أي تعريف تعريف تنوي التمكين ماذا قلنا لاحظ ركزوا معي ركزوا معي في التعريف هو لاحقوا للاسماء المعربتي المنصرف هذا قسم وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى هذا قسم ولا الفعل فتبنى من الصف هذا قسم كم قسم ذكر في التعريف <تصفيق> ثلاثه اقسام كانه قسم الاسم الى ماذا الى ثلاثه اقسام عاص صور معي قسم الاسم الى ثلاثه اقسام قسم اشبه الحرف فما حكمه ما حكمه البناء يبنى قسم اشبه الفعل ما حكمه المنع من الصف المنع من الصف لان قلنا فيمنع من الصف وقسم خالي من الشبه ما حكمه الإعراب الصف اول اول قسم اول هو اللاحق وركز معي انصت هو اللاحق للاسماء المعربة المنصرفه هذا شنو القسم قسم معرب اللي هو خالي من ماذا خالي من التشبيه ولا يشبه ايضا الحرف ولا الفعل فلو اشبه الحرف ما حكمه البناء ولو اشبه الفعل ما حكمه منع من الصرف لأ الصرف طبعا ترمي كما سيعفي ان شاء الله لاحظتم في اشكال هو اللاحق اعيد التعريف الآن واركزوا واستحضروا هذه الأنواع الثلاثة هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرفه فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف فتمنع من الصرف طيب أنا سؤال قلنا نحو زيد ورجل وزيد ورجل كلهم يمثلون يمثلون بزيد ورجل من يذكر منكم لماذا مثلوا بزيد ورجل ولم يكن هكذا كيفما اتفق المقال في التعريف من يذكر التعريف كاميرا هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة التي <تصفيق> لم تشبه الحرفه فتبنى ولا الفعل تماما <تصفيق> فتمنع من الصف. ولا الفعل فتمنع من الصف ثم قال نحو زيد ورجل نحو زيد ورجل هكذا طيب لماذا مثل بزيد الرجل لماذا قال نحو زيد ورجل طبعا هذه الاقسام الثلاثه استخرجنا من اين استخرجنا هذه الاقسام الثلاثه <تصفيق> من التعريف طيب صوت الاسم اذا اشبه الحرف ما حكمه مبني والفعل إذا اذا الاسم اذا اشبه الفعل ما حكمه المنع من الصف واذا خلي من الشبه الاعراب إذا خلي من الشبه الاعراب من اين اخذنا هذا من من من, من التعريف المبني من اين ناخذ من قولنا وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى والاسم الذي لا ينصرف عينا ما خض من قولنا والفعلة فتعنى الصرف واما المصروف فقال هو اللاحق الاسماء المعربه المنصره لماذا مثلوا بزيد ورجل؟ ركز معي عثمان لماذا مثلوا بزيد ورجل؟ بزيد ورجل يعني مثلوا بزيد ورجل ليشيروا الى ان تنويع التمكين كما يكون في المعارف يكونوا في النكرات مش المعارف ديال ديال الضرب يظنك يعلو فيها عباد الله لا مش جوان تنمو المعارف لا تعريف فزيد معرفة ورجل نكرة فالمقال هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرف تبنى ولا الفعلة فتمنع من الصرف نحو زيد ورجل ماذا فيمنا فيمنا انه يريد ان يقول لنا ان هذا التنوين هو تنوين التمكين كما يكون في المعارف يكون في ماذا في النكيرات فهم عاصم فهم صال طيب القسم الثاني ما هو تنوين التنكير تنوين التنكير ما هو تعريف تنوين التنكير ركزوا معي صوال ما هو تنوين التنكير بسرعة اكتبوا التعريف ما هو تعريف تنوين التنكير الجواب هو اللاحق ما قلناش لكل الأسماء لبعض الأسماء هو اللاحق لبعض الأسماء المبنيه فرقا بين معرفتها ونكرتها وهذا دقيق جدا ومهم جدا افهمني. وقد اشرنا إلى شيء من ذلك في الدروس الماضية هو اللاحق لبعض الأسماء نعم صحيح. هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها فرقا بين معرفتها ونكرتها فما نوّن منها كان نكرا وما لم ينوّن كيف كان كان معرفه لاحظتم هذا طيب من يعيد السؤال التعريف هو اللاحق لبعض أسماء المدينة في الفرق إلا معرفتها ونتنافها فما نوع منها كان نكرا طيب عاصم هو اللاحق قل بعد <تصفيق> الاسماء نيتي فرقا بين معرفتها ونكرتها فما نول منها كان نكرا وما لم ينول كان علما وما لم ينول كلمه انت واللاحق؟ اللاحق لبعض الاسماء مبنيه فرقا بين معرفتها ونكرتها فما نول منها كان نكرا وما لم ينول كان علما القاعده المشهوره هي القاعده المشهوره كل ما صح في التعريف والتنكير فهو اس كل ما صح في التعريف والتنكير فهو اسم كمن سيفه ان شاء الله طيب كتبتم تعريف كلكم ها كتبتم تعريف قل التعريف هو اللاحق لبعض, لبعض الاسماء المبنيه بين فما نون منها كان, كان من نكرة من من وما لن كان ينون طيب بماذا مثلوا لتنوين التنكير تنوين التنكير مثل له بالتعريف والتنكير لكن تنوين التنكير بماذا مثلو له مثلو له بماذا؟ ذكر في التعريف لاحظوا هذا قنف التعريف الاصلي هو اللاحق لكل لبعض وسبوي ها مثلوا بصح صح ركزوا معي جيدا في كلمه صح فاذا قلنا ركزوا معي اذا قلنا صهب اذا قلنا صحي بكسره واحده معرفه ولا نكره معرفه اذا قلنا صحيم نكره فلذلك عندما تقول ركزوا عندما تقول صحي معرفه ايش معنى صح السكوت على الكلام المعروف بيني وبينك وبينك. مثلا تصوروا أنكم تتكلمون على ما يهم الأمة على شيء من هذا القبيل ودخل جاسوس فالجاسوس هذا طبعا من قدمية وغيرها من الغالب أنه أمي فانت وصف فأنت تقول صحيح تقوله صحي معنى صحيح. هذا الكلام اللي كان بيني وبينك سكوت عليه وإي شيء تتكلم بغيره من التي اللي يقول المغاربة غير الموضوع، غير الموضوع، والبلاغيون يقول: أبخار بيننا، أبخار ولا لتكون لحيته كريهة، أبخار معنى أنه حدودي لا. فلذلك إذا قلت إذا قلت إيش معنى صهي سكت على الكلام المعدود بيني وبينك، وإن شئت تتكلم بغيره، اذا هذا معرفة، معنى معرفة. إيش معنى معرفة, معرفة الكلام المعروف بين يومك لكن إذا قلت صهم أنت قلت صهم معرفة أشكت عن الكلام بين يومك لكن صهم معنى أشكت عن كل كلام فهو لا كرأة إذا مثلا قالك صهي يعني عن الكلام المعروف بين يومك لكن إذا كان يعلم أنك أنت تتكلم ولا ربما توقعه في المهالك توقع نفسك وتوقعه في مهالك ماذا يقول لك اسكت عن كل كلام ايش معنى اسكت عن كل كلام خلاص مره الغلق الغلق لا تتكلم لاحظتوا فإذا قلنا صهي عندها معنى اذا قلنا صهي عندها معنى كذلك سؤال سيبويه اذا قلنا سيبويه من غير التنوين هذا اذا اردت به من سيبويه النحو الإيمان. وهذا امام اذا سمعت في النحو قال الامام ما المراد به سيبويه اصبح علما بماذا بالغلبة اصبح علما بالغلبة اذا قلت في النحو ايضا جاء في الكتاب ما المراد بالكتاب كتاب سيبويه اصبح علما بماذا بالغلبة فإذا قلت سِيبَ وَيِّهِ بكسرة معرفة؟ قولنا كذا معرفة سِيبَ وَيِّهِ بكسرة واحد. من غير التنوين من غير التنوين طيب منعته من التنوين إذا منعته من التنوين هو معرفة ما المراببين؟ الإيمان ما هو الإيمان؟ سِيبَ وَيِّهِ إمام النوحاتي إمام لوحات متى نقول سبويه ولا يعني اذا اردنا به إمام اللوحات كيف نقول سبويه ولا سبويه ها بكسره واحده ولا بكسرتين بكسره واحد واحد الان معرفه ولا نكره معرفه, معرفة. واذا قلنا سبويه نكرة نكره اذا نونته فانت اردت كل من اسمه سبويه من اسمه سبوي يعني لم تخصص شخصا بعينه لم تخصص شخصا بعينه لكن إذا قلت سبويه وأردت به ماذا أردت به إيمان معينة وهو إيمان نوحد كذلك إذا قلت صحي أردت به ماذا أردت بالصاحب سكوتا معينا تمنعه من هذا الكلام يعني معين لكن إذا نومته ماذا تريد منه؟ سكت عن كل كلام سكت عن كل كلام وكذلك إيهن إيهن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في السفر وكان يطلب الواحد أن يقول قصيدة ويستزيده ويقول له إيهن أو إيهن فإذا قال إيهن أردت الزياده بماذا؟ أردت الزيادة من أي كلام إذا قلت إيه بالتنوين إيه أردت الزيادة لماذا؟ من أي كلام أن يكون منظوما أو شيء في الطريق يقطعون به الطريق إيه ماذا أردت؟ أردت منهم أي كلام بخلاف ما إذا أردت الزيادة من كلام معين هل تنوينه أم تمنعه من التنوين؟ تمنعه من التنوير وقس على هذا ما لم يقال وش فأنتم هذا؟ مثلا صراحة. إذا قلنا صاه بكسرة واحدة معرف ولا نكر معرف معرفة إيش معناه؟ سكت عن من الذي يدعو منها أي نعهم الذي ضار بيننا المعهود بيني وبينك وإذا قلت صاه سكت عن كل كلام وهكذا تقول في سباويه وسباويهم وتقول في إيه وإيه ماذا قال في هذا الملك وحكم بتنكير الذي ينول وحكم بتنكير الذي ينول أنا ما قلت قراءة أصبب وحكم بتنكير الذي ينول وحكم بتنكير الذي ينول يعني الاسم المنون نكره تجعله نكرة حكم عليه بأنه نكره بهذا بالتنوين فمتى نونته وفونكر، ومتى منعته من التنوين فهو ايش معرفة ولذلك قال وحكم بتنوين الذي ينون منها وتعريف سواه بين منها وتعريف سواه بين فماذا طيب سؤال هذا القسم في أي نوع يكون هذا القسم في أي نوع يكون هذا القسم من التنوين في أي نوع منه هذا يكون في الأصوات وأسماء الأفعال هذا القسم تنوين التمكين في أي آه في الأص في الأصوات وأسماء الأفعال في الأصوات وأسماء الأفعال مثلاً كما قال القائل صاح الغراب غاق صاح الغراب غاقي ويجوز لك أن تقول ايش؟ ماذا صاح الغراب خاقي غاق فإذا قلت صاح الغراب غاقي معرفة ولا معرفة وإذا قلت لأنه غير منوّل وإذا قلت صاح الغراب غاق نكرة ولا معرفة؟ نكرة لأنه ايش؟ انه من لاحظت فان هذا النوع من التنوين يقع في ماذا في اسماء الافعال والاصوات لاحظت في اسماء الافعال والاصوات فماذا اذا هذا هو تنوين التمكين بقي لنا القسم الثاني تنوين ايش تنوين العوض تنوين العوض ما هو تنوين العوض سؤال ما هو تنوين العوض تنوين العوض هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعةئذ هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعةئذ هذا قال للمغارب لما يكون في الظروف هو اللاحق قلعص تنوين هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعةئذ تعلمون قصة أبي جال لما أرسل أبو سفيان رضي الله عنه رسولا يخبر كفار قريش عندما خرجوا ألف واحد جاءوا لقتال المسلمين لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لعيرهم وتجارتهم فابو سفيان لا مع الطريق يعني ونجا هو والتجاره فارسل رسولا, لماذا؟ أرسل رسولاً الى كفار قريش ان ارجعوا ان ارجعوا فقد سلمت تجارتكم فماذا قال ابو جهل لا والله لم نرجع نذهب الى بدر ونشرب الخمر ونذبح الجزور وتغني القينات ويتحدث العرب ويقول ساعه إذن ساعة إذن هذا تجدون هذا ها؟ فالتنوين هذا إيش؟ تنوين العوض, تنوين العوض. وتنوين العوض هو اللاحق لماذا؟ ليوم إذن وحين إذن وساعة إذن يعني إذ ساعة إذن هذا التنوين يكون في ماذا؟ يكون عوض عن ماذا؟ إلى كم ينقص؟ ينقص إلى أربعة أقصى ركز معي السؤال ينقسم إلى أربعة أقسم أنا عندما تكلم أقول ينقسم إلى كذا يعني ينبغي أن يكون القلم جاهز لتكتب ينقسم إلى أربعة أقسم ينقسم تنويل العوض إلى أربعة أقسم عوض عن ماذا؟ عوض عن حرف هذا قسم عوض عن كلمة هذا قسم ثاني عوض عن جملة هذا قسم ثالث عوض عن جمل يعني ثلاث جمل أو أكثر أو جملتان أو أكثر أنا أوعي يكون هذا عوضا عن ماذا عن أنواع أربعة عوض عن حرف عوض عن كلمة عوض عن جملة عوض عن جمل عوض عن جمل طيب فماذا سؤال تنويل العوض واللاحق لماذا؟ لماذا وساعة حين. طيب يكون عوض عن حرف عن حرف عن كلمه عن جمله جمل. جمل. وعن, جمل. وعن جمل من يذكر منكم مثال العوض عن الحرف مثال العوض عن الحرف ومن فوقه غواش غواش جواري وغواشي او جوار وغواش ركزوا معي هذه من الجموع المعتله هذه من الجموع المعتله علاش قلت ال... هذا جمع هذا صيغه منتهى الجموع علاش قلت معتله شنو هي حروف العلة وعي الواو الالف والياء وعي لا تقول وعي اذا قلت وعي أصبحت أربعة يواين وار هل تسمح حروف إيش العلة وهذه جوارين على وزن ماذا جوار على وزن مفاعل شوف راحها ج وار مفاعل جوار مفاعل على وزن مفاعل فهم طيب جوار إذا هي من من ماذا من نوع من الصف. ألاش نوع من الصف؟ يكونها على صيغة ممتازة الجمعة. وهي صيغة ممتازة الجمعة كمان سيأتي إن شاء الله تقوم مقام علتين. لسمن نوع من الصف لابد في من علتين اثنتين. إحداها ما من جهات الله الأخرى من جهة المعنى علتين لابد من علتين فرعيتين إحداها ما من جهات الله الأخرى من جهاتنا إلا صغة منتهى الجمع وألف التنث والجمع التي قالت مقام علة وعلة وهذا سيأكل إن شاء الله ذكر الآن جوار وغواش ولذلك اختلفوا في جوار وغواش هل منع الصرف سابق عن الإعلان أن الإعلان سابق على منع الصرف هذا خلاف بالعلم والآن صح أن منع الصرف سابق على الإعلان. هذا هو الاصل طيب اين هو الإعلان؟ ركزوا معي في اصل جوار وغواشي. كيف كان اسوا إيه. لاحظوا ركزوا معي اصلهما ركز على السؤال اصلهما جواري بضمه من غير تروي جواري غواشي بالضمه سهل واضح الضمه استثقلت على الياء الضمه تناسب الياء ولا تناسبه واو تناسبه إذن فاذا جاءت على الياء تكون ثقيله ولا خفيفه ثقيله لانها جاءت في غير محلها ولذلك سموها ماذا يقول عن الضمه يقول واو صغرى وماذا يقول عن الكسرة ياء صغرى وماذا يقول عن الفتحه الفاء صغرى فاذا قلنا جواري غواشي قاضي ها؟ هواري إذن ماذا نفعل هنا؟ استثقلة الضم عليها لاحظوا هنا ليها؟ ثقيل عليها الضمه ثقيل على ماذا؟ على ليها ماذا نفعل؟ إذا كانت ثقلة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بها؟ نحذفها نحذف ماذا نحذف الضمه فبقي هناك حذفنا لماذا الثقل، لانها ثقيله علاش ثقيلة سؤال لانها لا تناسب الياء الذي يناسب الياء ماذا الكسره اما الضمه ماذا تناسب الواو فإذا ما كانت ثقيله ماذا فعلنا حذفناها حذفنا ايش حذفنا الضمه مفهوم <تصفيق> أصلًا، فلما حدثنا الضمة بقيت جواري هناك مزيد ثقل ولا لا؟ لا وقعت ليا ساكنة في الآخر إثر كسرة، إثر كسرة، فماذا نفعل هنا؟ نخففها كيف نخففه؟ لماذا نخففه؟ بحفيا نحذف اليه فحذفنا اليه طيب هذه هي التي حذفنا ماذا نعوض عنها يقال يعوض عنها ويعوض منها جائز ماذا نعوض عنها التنوين فماذا نقول جوار وغواش جوار وغواش لماذا لماذا عوضنا على التنوين لا يكون في اللفظ اخلال بصيغه منتهى الجموع فاذا اذا لم نعوض اذا لم ناتي بتروي العوض سيكون في صيغه منتهى الجموع اخلالا هذا من باب قولهم ان التقى ساكنان فكسر ما سبقه وان يكون لينا فحذفه احق حذفنا حرف اللين اي حرف هنا صوي جوالي شنو هو حرف ها قال لا نعم حسن طيب ماذا عوضنا عن هذا الحرف التنوين انا ممكن اسالكم سؤال لماذا حذف حرف العلا ولم يحذف التنوين انا مره ذكرت لكم هذا لماذا حذف حرف اللين او حرف العلا ولم يحذف التنوين التنوين يرفض عليكم لا طيب انت لماذا حذف حرف العله ولم يحذف التنوين ها قول بالخطا ننسى الصواب قول لماذا عثمان لماذا حذفنا حرف العله ولم نحذف التنوين الجواب واضح لعلكم لو ركزتم لو ركزتم في السؤال تستطيعون ان تجيب لماذا حذفنا ركزوا معي لماذا حذفنا حرف العلة ولم نحذف التنوين. نعم. ها؟ لأن حروف صحيح. لأن التنوين من حروف الصحة. لأن التنوين من حروف الصحة. واليا من حروف العلة. فمن أحق بالبقاء الصحيح ولا الضعيف؟ الضعيف. إيه صحيح. صحيح. من احق بالبقاء؟ صحيح ولا الضعيف صحيح, صحيح. فهمت كيف العالي المريض هو اللي احق بالحذف وليس الصحيح فرس عثمان في إشكال؟ إذن من نحذف نحذفك انت اللي صحيح ولا نحذف العالي ماذا نحذف نحذف العالي ولذلك ماذا قالوا ان التقى ساكنان فاكسر ما سبق وان يكون لينا هذا إذا قلنا بأن المنع من الصرف سابق على الإعلان هناك من قال بان الإعلان سابق على المنع من الصرف هناك إن لا يعلمه طيب هذا عوض عن ماذا سوادي عن الحرف عندنا القسم الثاني ما هو العوض أو المعوض عن ماذا من الكلمة أو عن الكلمة ما هو المعوض من الكلمة ما هو المعوض من الكلمه او عن الكلمه ركز معي سؤال ما هو المعوض عن الكلمه او من الكلمه الجواب هو الذي يقع في تنوين كل وبعض هو الذي يقع في تنوين كل وبعض هذا ضابطه اذا قيل لك ما هو المعوض او ما مثال المعوض عن الكلمه فقل له ايش هو الذي يقع في تنوين كل و كل و قال الله تعالى قل آية قل كل يعمل على شاكلته قل كل كل انسان كل امرئ يا كل انسان احنا قلنا قل كل هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة محلوفة قل لي الكلمه الكلمة إنسان فالأصل الله اعلم كان قل كل إنسان أو قل كل امرئ قل كل لاحظ لاحظوا قل كل امرئ فحذفنا مرئا فماذا عوضنا عنه؟ التنوين فقلنا قل كل يعمل على شكل ولكل وجهة ولكل مصلم مثلا فحذفنا مصلم معنا على التنوين التنوين كلا لو كان في غير القرآن كلا ألزمناه طائره كل ألزمناه طائره في عنقه في غير القران ايش معنى هذا يقولون كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هذه التنوين عم عم عم عم عم عوض عن ماذا؟ عوض عن ماذا؟ عوض عن هذا مع الكل أعطني مثال مع البعض كل بعض تجد فيها التنوين يعني أنها عوض عن كريمة قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا التنوين ما يسمى تنوين عوض عن ماذا عن الكلمة فكأنه قال على بعض الرسل على بعضهم يعني على بعض الرسل على بعض الرسل فهمت كيف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسل أو على بعضهم فحدثنا ماذا حدثنا كلمة وعوضنا عنها ماذا التنوين واضح حثمان تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طيب جواري وغواشي عوض عن ماذا عن حرف كل وبعض عوض عن ماذا عن كلمة الآن عندنا المعوض عن الجملة المعوض عن الجملة المعوض عن الجملة هو الذي يقع الواقع بعد ماذا بعد حين ويوم وساع وإذ مثلا ربنا عزوجي يقول في سورة الواقعة حتى إذا بلغت الحنقومة وانتم حينئذ تنظر قرب المفسرين حتى اذا بلغت الروح الحنقومه بلغت الروح الحنق يعني يموت وانتم تنظرون قيل انه ينظر الى مقعده في الجنه او في النار لان قبل ما تخرج من من الدنيا لا بد ان ترى مقعدك اما الجنه واما النار اي واحد ولهذا قال ماذا قال حتى اذا بلغت الحنقومه وانتم حينئذ حينئذ حين اذين هل تروين شيء أيوة عن ماذا؟ عن الجملة يعني حين إذ بلغت الروح الحلقونة فحذفنا ماذا؟ الجملة نعم فحذفنا الجملة ماذا؟ من الفعل والفاعل المفعول وعوضنا عنها ماذا؟ التنوين فعينتم ماذا؟ فهمت سؤال حتى إذا بلغت الحلقونة وأنتم حينئذين ذين. هذا التنوين الأصل وأنتم حين إذ بلغت الروح بلغت شو بلغت الروح الحلقومة فعل وفاعل ومفعول بلغت الروح الحلقومة حدثنا لي بلغت الروح الحلقومة وعوضنا منها ماذا أو عنها التنوين اختصار هذا الاختصار وهذا طبعاً يدل على الكلام كل ما يكون أخصر وآدى على المعنى كل ما يكون أبلى الايجاز فوق لاحظتم فلذلك فالتقى ساكنان حينئذ التقى ساكنان ساكنان ذال إذ إذ وأنتم حين إذ والتنوين إذ ساكن والتنوين فماذا فعلوا؟ كسرنا الذم على أصنتقاء الساكن. كسرنا الذم وقلنا حين إذ إذ ساكنة وترمي ساكنة ماذا قلنا حين إذن. وطبعاً أنتم تعلمون ماذا يقرأ في النح. هذه الكسرة كسرت إعراب أملا. بعضهم قال هذه كسرت إعراب بإضافة يوم إليها. بعضهم قال هذه كسرة ليست كسرت إعراب. هذا هو الصحيح ليست كسرت حياتي. طيب لا يا منال خليكم منال حتى إذا بلغت الحلقومه وأنتم حين اذ تنظر فالتقدير الله أعلم حتى إذا بلغت الحلقومه صهيب وانتم حين اذ بلغت الروح الحلقومه ماذا حدث هنا الفعل والفاعل هو الروح والمفعول هو الحلقوم فعوضنا عن أعمال التنوين عوضنا عن التنوين كذلك قال تعالى في يومئذ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فو ويومئذ يفرح قال بعض المفسرين والأسف الله علّم ركزوا معي ويوم إذ بلغت إذ غلبت الروم فارسا ويومئذ ويوم إذ غلبت الروم فارسا يفرح المؤمن بنصره. فماذا حلفنا غلبت الروم فارسا ماذا حلفنا حلفنا الفعل والفاعل والمفعول به وعوضنا عنه ماذا التنوين وطبعا التقى ساكنان كما قلنا في هذا ساكن ذال إذ والتنوين فماذا فعلنا كسرنا الذنب هذا على أصل التقاء السكنين هذا كسراء على الراج على أن كسر ليست كسر كسرت عارم بإضافة يوم إليها أو بإضافة حين إليها فقلنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فهدفنا ماذا الجملة من الفعل والفاعل وعوضنا من هذا ماذا سؤال التنوين هذا عوض عن ماذا عوض عن الكلمه ولا عوض عن الحرف عوض عن الجمله هذه عوض عن الجمله مع عوض عن الكلمه يكون في كل وبعض اما هذه يكون عوض عن ماذا عوض عن جملة عوض عن جمله ما هو مثال عوض عن الجمل هذا ذكروا بعضهم والبعض الاخر يذكر هناك من قام بالتعويض يكون عن ماذا عن الحرف وعن الكلمة وعن الجمل وزاد بعضهم قال أيضا ماذا آخر وعن الجمل وعن الجمل أعطوني مثال الجمل ركزوا معي قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أين الشهد يومئذ يومئذ تحدث أخبارها فماذا يكون تقدير تقدير الكلام والله أعلى ماذا يكون تقديم هنا ثلاث جمل حريفة من يذكر لهذه الجمل الثلاث وعوضنا عنها التنوي يومئذ تحدث أخبار ثلاثة ديال الجمل لمهدفها نعم قول إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه جملة وأخرجت الأرض أثقالها هذه جملة وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث هذه الجمل الثلاث اين هي؟ محذوفة دل ناصر ها؟ فذي؟ هذا التنوين ماذا يسمى؟ تنوين عوض عن ماذا؟ عن عن الجمل عن الجمل فماذا؟ طيب ننتقل إلى تنوين آخر لكن أسأل أولا تنوين العوض يكون عوض عن ماذا؟ عوض عن الحرف عن الكلمه عن الجمله عن الجمله, عن الجملة. الحرف بماذا مثلنا عوض على الحرف مثلنا بمثالين نذكرهم جوارب وغوارش والكلمة مثلنا أيضا بكلمتين بعض وكل ولا والجملة مثلنا أيضا بحين ويوم نذكرها وأنتم حين حتى إذا بلغتي حرقه ومثلنا أيضا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله مثلنا للجمل ماذا مثلنا يومئذ تحدث أخبارها اذا كان قسم أقصر تنوين تكلمنا الآن على ثلاثة شو ثلاثة أقصر قسم الأول تنوين التنكين ثم تنوين التنكير ثم تنوين العواط بقي لنا الان تنوين المقابله تنوين المقابله صحيح. ما هو تنوين المقابله هذا ركيز على هذه التعريف وهي جيده تنوين المقابله وهو اللاحق هذا تعرفه وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابله النون في جمع المذكر السالم وهو اللاحق ركز عاصم وهو اللاحق اكتب هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في ماذا في مقابله النون في جمع المذكر السالم هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابله النون في جمع المذكر السالم ولا يذكرون قصه طبعا يذكروها شرح الالفيه يقولون بان جمع مؤنة السالم ذهب إلى القاضي ذهب إلى القاضي يشكو يشكر الظلم الذي حل به قالوا كيف نجمع جمع, جمع مؤنة السالم جمع مؤنة السالم أعطاه الوون ولا ماذا أعطاهنه؟ أعطاهنه ولا شيء فقال لأرفع عنك بين هلالين وأعطاه ماذا؟ اعطاه التنوين عوض ماذا؟ عوض وون جمع مؤنة السالم ماذا نقول المؤمنون، الصالحون، المفلحون، الزيدون ماذا عندهم؟ عندهم الوا والنون، وجعبوا ما السلم عندهم فأعطاها عوض، عوض مقابل, مقابل ماذا؟ مقابل الوا والنون ماذا أعطاه؟ التنوين، وهذا يسمى ماذا؟ التنوين. تنوين؟ المقابل. المقابلة، كيف مقابلة؟ مقابلة ماذا؟ مقابله الواو والنون في جمع المذكر السالم في اشكال ولذلك قلنا هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابله النون في جمع المذكر السالم طيب ركزوا معي لماذا لحق جمع المؤنث السالم لماذا لحق يعني ما الذي لحق تونا لماذا لحق التنوين جمع مؤنث السالب؟ سؤال، اكتب سؤال. لماذا لحق التنوين جمع مؤنث السالب؟ لماذا؟ الجواب لحقه يعني التنوين ليلتحق الفرع بالأصل. ليلتحق الفرع بالأصل. سؤال. أين الفرع عندنا جمع مركز السالب وعندنا جمع مؤنث السالب؟ أين الأصل؟ أين الفرع؟ جمع مود كرد سليم أصل وفرع، أصل وجمع مود سليم فرع. آه. ولذلك أعطونا أعط أعطينا ماذا؟ أعطينا ماذا؟ النو التنوين لماذا؟ للفرع أيه أيه الفرع؟ مود سليم ليالتحقة بالعصب. لذلك إذا سؤالك أين الفرع وأين الأصل؟ أين الفرع وأين الأصل؟ أنت. أين الفرع واين الأصل؟ الفرع هو جمع المؤنث السالم، والأصل هو جمع المذكر السالم. فهم؟ ها؟ الفرع ما هو جمع المؤنث السالم؟ ش السالم جمع المؤنث السالم. لأن الجمع هو السالم وليس المؤنف جمع المذكري السالم لا تقول السالم السالم من السالم الجمع ولا المذكر الجامع الفول هذا الاصل غالب جمع المؤنف ماذا نقول السالم جمع المذكري السالم طيب جمع المؤنف ماذا نقول سالمي جمع المذكري سالمي جمع المؤنث ماذا نقول سالمه سالمه يكون نعك جمع جمع طيب قلنا اين الفرع اين الاصل الفرع هو جمع المؤنث السالم والاصل هو جمع المذكر وبقي من أقسام التنوين ما محله المطورات هذا معنى قول المصنف والتنوين والتنوين التنوين هذا باختصار فيما يتعلق بالتنوين والآن ساعتان إلا دقائق ونقف هنا لأنني أردت أن أتكلم على دخول آل ودخول ألف اللام ولكن الكلام عليها طويل لذلك نرجع للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وطبعا دروس البخاري ودروس النحو ودروس آداب متوقفة إلى أن نتم تطيب المكتبة فاليوم ألقنا الدرس في المكتبة الجديدة فعندما نتمها ان شاء الله نستعرف الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته